نسيني الدنيا نسيني العالم دوبني حبيب وسيبني لك احلى كلام لو الف الدنيا لو الف العالم مش ممكن زي غرامك انت الاقي غرام لو لك اني بحبك الحب شويه عليك لو ثانيه انا ببعد عنك برجع مشتقل عنيك ضمني خليك وياي دوبني ودب في هوايا تعال نعيش عيش اجمل ايام لو اقولك اني بحبك الحب شوية عليك لو ساني انا ببعد عنك برجع مشتقل عنيك ضمني خليك وياي دوب عش اجمل ايام كان اجمل يوم في حياتي يوم قابلتك يا حياتي مقدرتش اتحمل من غير ما افكر لحظة لقيتني بدوب في هوات خدتني من كل الناس عشت في اجمل احساس ونسيت يا حبيبي الدنيا معك Come back, I'm still missing you. Don't make me forget you. Don't let me drown in the ocean. نشيلك عني والدنيا دي شهد عليا انا جنبك وبحبك مش ممكن اقدر انا يا حبيبي في يوم انسىك بتمنى عمري يطول وافضل احبك على طول ده يا محل انت اكون وياك لو اقول لك اني بحبك لو سينا ببعيد عنك برجع مش دال عليك ضمني خلي كوية دوبني وذوب في هواك تعال انا عيش اكمل ايام لو أقول لك اني بحبك الحب شوية عليك لو سينا ببعيد عنك برجع مش دال ضمني خلي كوية دومني في هوايا نعيش اجمل ايام لو اقولك اني بحبك الحب شوية عليك ثانية انا ببعد عنك برجع مشتاق عليك خليك لو I woke me up in the